وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا منهم نَبِيًّا فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومضى مثل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 نَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عليه وَمَا تَذْكُرُونَ عَمَّ تَرَبُّكُم إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وجعلوا له من عباده نزآ إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلُ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قالوا انا اباء انا علاء منتم واننا على ان تارهم مهتدون وكذلك ما اسلم من قبلك في قريه نذير إلا قان مكرفوها إلا قان مكرفوها إنا وجدنا اُدْكُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُسْلِتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تَنْتَقَمْنَا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 إِ الذي فَطَانِي فَإِهُ سَه وَجَغَلَهَا كَمَةَ بَكتَ فيِي يعكِبهِ لَ غعَلَهُ يويون بلَلمَن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 يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أم مَتَو واحده لجعلنا لمن يقو بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعادج عليها يظهر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 وَلَنَ فَغَفًَا واليَمَ إِ وَلَتُم أَن النَّكُم فيِي العذَابِمُشْتَدِفُون أَفَآن تَ تُس الصّم مَّ أَو تَهدعُمَ وَمَ كََ فِي ظَانانٍ مُبون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 وَاسْأَلِ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أُسُولِنَا أَنْ جَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى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 َ بِمَا عَهذَ عيدَكَ إِ نَا لَمتَدُ فَلَلََّا كَشَفْسنَا عَنهُم العذَ بَإِذَاهُ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 وَنَا يَكَا كُيُوبِ فَلَوْ نَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ دَاءَ مَأَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِدِين بَنَسْتَخَفَ قَوْمَهُ إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بالمريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 يخلفون وان انهو لعلم للساعه فلا تمكنونها بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصد لكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء س بِبَبناتِ قان قادتكُ بالِالحِد حِم وَ بَبَين لس بَعملاذ تَكَالَ في فَنَدَق الله وَأَوت ي إِ نَّظاهَاهُ وَرَّبه وَرَبّ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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 وأزوادكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلب الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتوا عنهم وهم فيهم بلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين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 أَمْ أَبَرَم أَمْرَ فَإِ مُبمون أَمْ يحسَبُونَ أَنْ ن ل نَسمَعُ شِزِرَهُم وَن لِوهُ بَل وَمسُدُ قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ لَا يَمُوتُ وَلَا مَا يَصِفُونَ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 وَتَبَ كََّ لَلَ مُقُ السَّم وَاتِ وَن الأرض وَما بَنَمَا وَعي ذَهُ وَإلمُ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون وانا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا نعبده وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْبَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ بَسَوْفَ